قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون يوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون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 المحروم. وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون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 وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركمه وقال ساحر أو مجنون فأقذناه وجنوده فنبذناهم في اللم وهو ملين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 والأرض فرَشْناها فنِحْنَ الْمَاهِدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُوا إلَّا الله إِنِّي لَكُم مِن هُنَّ ذِرُمُ مُبِينٍ وَلَا تَجْعَلُونَ الله اللَّهِ إلَهًا أَخْرَى إِنِّي لَكُم مِن هُنَّ كَذَلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَسَاوَى صَوْتَهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ كَاذِبُونَ فَجَلَوْا عَنْهُمْ فَمَا انْتَبَئَ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَشَفَّعُ الْمُؤْمِنِينَ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 الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون